الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ بالفداء اسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقره على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبدالعزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس الخامس بعد الثلاثمائة وفي تفسير قوله تعالى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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قال المصنف رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا خلق ابن الوليد قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار تفرد به أحمد وقال ابن جرير حدثني علي بن عبد الأعلى قال حدثنا المحاربي عن مطرح ابن يزيد مطرح نعم مطرح. مطرح. مطرح عن مطرح ابن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرق بيه ينظر إليهما قال وحدث ما أو ضبطها شيخنا الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ضبط شيخنا يقلب عرق بيه ينظر إليهما وهذا الحديث فيه عبد الله بن زح وعلي بن يزيد والقاسم قال عنه ابن حبان رحمه الله إذا رأيت هؤلاء الثلاثة في إسناد فاعلم أنه مما صنعت أيديه وهذا الحديث له شواهد نعم وللعقاء ابن النار له شواهد نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين عن زائدة عن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن سابت عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة. نعم هكذا أو عن أخي ولا وعن أخي. قال شيخنا في نسخة وعن أخي بدل الأول انتهى كلامه. وأما ما في الطبري فكما هو كما قرأ عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوطعون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال ويل للأعقاب من النار قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء وأعاد وضوءه وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيهما يجري في مسح الخف وهكذا وجه الدلالة على الشيعة. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبو الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة ابن دعامة قال حدثنا أنا بن مالك قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك قال شيخنا ارجع فأحسن وضوءك المراد أعده لما سيأتي المراد أعده لما سيأتي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهكذا رواه أبو ذاود عن هارون بن معروف وابن ماجه وابن ماجة عن حرملة ابن يحيا كلاهما عن ابن وهب وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات لكن قال أبو داود وليس هذا الحديث بمعروف لكن قال أبو داود ليس هذا الحديث بمعروف لم يروه إلا ابن وهب قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم وإبراهيم بن العباس ثقة وبقية مدلس لكنه هنا صرح بالتحديث فقال حدثني بحير بن سعد فالحديث صحيح قال شيخنا ولو كان المسح يجزئ لما أمره بإعادة الوضوء انتهى كلامه ويحمل أيضا على أن قوله عليه السلام في الحديث السابق أرجع فأحسن وضوءك ليس المراد به الإسباق وإحسن الوضوء وإنما المراد به الإعادة نعم وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه وروا أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيت ابن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلو كان المراد المسح فقط للقدمين ف معلوم أن التخليل لا لقث له بالمسح لا. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عكرمة بن عمار قال, حدث قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال قال أبو أمامة حدثنا عمر بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضم ويسرد. قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضم وضوءه يعني الماء الذي يطاطبه. ثم يتمضم ويسنشق وينتسر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتسر. ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد الله ويسني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع قال شيخنا ويسني عليه بالذي هو له أهل هذا مجمل فسره حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وزيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين أجعلني من المتطهرين آمن ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه قال شيخنا حفظه الله الوضوء من أسباب المغفرة نعم قال أبو أمامك يا عمر انظر ما تقول سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطى هذا الرجل, أيعطى هذا الرجل كله في مقامه فقال أيعطى هذا الرجل كله في مقامه فقال عمر بن عبسة يا أبا أمامك لقد كبرت سني ورقى عظمي واقترب أجلي وما بحاجة أن أكذب على رسول أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة لقد سمعته منه سبع مرات أو أكثر من ذلك وهذا إسناد صحيح وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله فدل على أن القرآن يأمر بالغسل وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أوصل القدمين إلى الكعبين كما أمرتم ومنها هنا راجح كما أمره الله عليه عن مسلم نعم ثم يوصل القدمين نعم نعم ومنها هنا يتضح لك المراد يتضح لك المراد وهكذا روا أبو إسحاق السبيعي نعم ومنها هنا وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي الحارث خالشيقنه <تصفيق> والحارث نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وصل القدمين إلى الكعبين كما أمرتم ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهما ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. من الموس. موسوسين موسوسين. الله نعم. قال شيخ قال العلماء فائدة قراءة الخفض عدم الإسراف في الماء. فوصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نعم يعني المس يطلق وراد به الغسل الخفيف نعم والإنسان لا يسرف في الماء حليثا كان في سناره ضعف إلا أن العام عليه عند العلماء لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار الإنسان يفتح الصنبور على قدر وضوئه ولا يسرف في الماء لأن الماء نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا حافظ الإنسان عليها بقيت وإذا لم يحافظ تزول فالإنسان يجتهد على الحفاظ على هذه النعمة نعمة الماء ولا يعرف قدرها إلا من فقدها أو رأى مهتلا بذلك الله جل وعلا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجة ماذا لو جعل الله هذا الماء في في الخزانات وجاجا لا تستطيع أن تستعمله أو صار ثلجا لا تستطيع أن تستعمله الإنسان يشكر الله على النعمة بالمحافظ عليها حافظ عليها ويستعملها في طاعة الله ويحمد الله عليها حتى تكثر وتزيد فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت فرت فسبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نعم ااا عليه في الجنة. نعم نعم لا, لا بس ان يحصل وضوء ان تخرج خطاياه من أعضائه وأيضاً يصلي ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه إلا غفر الله به. بهذه النية لا معنى. نية نيل هذا الثواب لا معنى. نعم. وإذا توضى الإنسان كلما توضى صلى ركعتين هذا من أسباب دخول الجنة. نعم. نعم. ليس في مسلم من الذي في مسلم. ثم يرسل خدميه ثم يرسل خدميه غير موجود يرسل خدميه موجود لكن كما أمر الله هذا غير موجود تختلف الطبعات في مسلم غير البخاري. نعم هم نعم هذا هو لا يوجد كما أمر الله عند وصل هذا في مسنّد الإمام أحمد في مسنّد الإمام أحمد كما أمر الله في المسنّد نعم وهاكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه وهو من روائته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على عليه وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن ثقات, بأن ثقات الحفاظ فأذل على أن ما قالت عائشة رضي الله عنها منحدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقف فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسا هذا مبلغ علم عائشة رضي الله عنها ذلك حمل العلماء البول واقفا على الجواز والبول جالسا على الأفضلية والاستحباب بعض العلم يقول إن هذا كان لحاجة صباطة قو يعني مكان فيه الزبالات فبال واقفا حتى لا يصبه شيء من هذا والأظهر والله أعلم الجواز. وما قالت عائشة هي صادقة رضي الله عنها مصدقة فوق سبع سنوات كان مسروق بن الأجدع إذا حدث عنها قال حدثتنا الصديقة وبنت الصديق المبررة من فوق سبع سماوات، ولكن هذا مبلغ علمها، مبلغ علمها أن كان يقول جالساً، لكن حديث أثبت ومعه زالت علم، نعم. يجوز، يشرع، يشرع، نعم. فعل خلفاء، نعم. <تصفيق> وقد أجاب ابن جرير عنه بأن ثقات الحفاغ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليه ما نعلان وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل قال يحيى عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبالا وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه وقد رواه ابن جادب من طريق شعبة ومن طريقه شيء، ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم متنافية متعارضة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه نعم قال شيخنا بلغت الأحاديث في ذلك حد التوتر نعم. في المسند. نعم. كما أمر الله. نعم. نعم. ولما كان القرآن آلى. كما أمر الله هذا عند الإمام أحمد في مسندي وليس عنده مسلم في صحيح. نعم. <تصفيق> ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على القفين وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح اسناده ثم الثابت عنه خلافه, خلافه ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة قال شيخنا قال جريب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وروى حديث المسح ذلك هذا العلم بهذا الحديث جدا أن الإسلام جرير كان بعد نزول آية الماء سورة المائدة، و روى حديث المسح مما يدل على أن المسح غير منسوخ، مما يدل على أنه غير منسوخ ثابت باقي نعم قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير. زياد بن عبد الله. ابن نعم، بالعين. نعم. ولحدثنا زياد بن عبد الله ابن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزاري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت تفرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لفظ مسلم وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين ولا شيخنا ومع ذلك الرافضة أنكرها الرافضة أنكرها مع أن الأحاديث ثبتت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين نعم. ولذلك العلماء يريدون ذلك في كتب العقائد ك... كالإمام الطحاوي في عقيدته قال ونرى المسحة الخوفين لأنه مع أنها مسألة في العقيدة أو في الأحكام في الأحكام ولكن لمخالفة الراضة فيها ذكر الطحّاو رحمه الله وغيره من العلماء قال ابن بطل أيضا في الإبان ذكرها والبربهاري أيضا في كتاب السنة وجم من العلماء والعلماء ذكروها لما مسألة الأحكام لكن الراضة أنكروا ذلك فذكرت في كتب العقائد نعم. وقد <تصفيق> ثابت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على القفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير كتاب الأحكام الكبير الحافظ رحمه الله في الفقه لكنه مع الأسف مفقود كذلك شرحه على صحيح البخاري له شرح على صيح البخار لكنه ايضا مفقود نعم معلسف نعم وما يحتاج الى ذكره هناك من تأقيت المسح او عدمه او التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه وقد خالفت الروافض ذلك كله وقد خالفت الروافض قال شيخنا هنا أصرح بالروافض انتهى يعني فيما سبق نذكر الشيعة وهنا نص على الروافض نعم وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند بل بجهل وضلال مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الرضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن النكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل رجلين، معما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية. على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالفوا إما والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم. فعندهم في كل رجل كعب وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم قال الربيع قال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن الكعبين الذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم هذا لفظه فعند الآئمة رحمهم الله أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توطى فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك وروى البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود وابن, خز وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبو القاسم الحسين بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لا تقيمون صفوكم أو لا الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعب كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنك صاحب بمنك بمنكب لفظ ابن خزيمة. ومنكبه بمنكب. نشهد الشاهد ولو كان الكعب في ظاهر القدم لم استطع لزقه. نعم. <تصفيق> ومن كبه بمنكبه لفظ ابن خزيمة فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق, فوق ظهر القدم زيد هو ابن... قال شيخنا هو ابن علي وهم الزيدية وكانوا ينسب لأو فرقة الزيدية وكانوا قبل يسمون بالخشبية لأنه يرون القتال بالخشب انتهى كلامه نعم نظرت. قال نظرت في قتل أصحاب زيد قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه قال شيخنا حفظه الله الأثر ضعيف ولو صح فتكون عقوبة هكذا هذه عقيدتهم بالبتل نعم. نعم هكذا هم يقولون هذا قولهم نعم في يضارع نعم وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو داء أحد منكم من الغامد فصلت عقيدته والعياذ بالله يفسر عنده المسلمات لا يوم حتى بالمسلمات والعياذ بالله كما سبق أن أحدهم فسد فسل حاله فسد مذهبه فكان لا يوسوس في كل شيء لا يجمع أهله إلا بالنهاخخش أن تكون مرأة رجل آخر صار موسوسا شكاكا لذلك مما رمى به المبتدع أهل السنة روم بالشكاكة وأهل السنة ليسوا شكاكا فإنما الشكاك أهل البدع وأهل الأهواء لست في شك من ديني إن كنت أضلت دينك اذهب فلتمس لما رضى أحد البدع لأنه نقش حلال السنة ويجادله وقال لست في شك من ديني نعم وقوله وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته لألا يطول الكلام وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك لكن البخارية رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية بهذه الآية الكريمة فقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا فثنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبالموت الموت لمكان رسول الله نعم. وفي نسخة عندكم هكذا آه. في نسخة فتمنيت الموت قال شيخنا في نسخة فبي الموت انتهى كلامه وهو كذلك عند البخاري فبي وليس فتمنيت الموت نعم والمعنى واحد نعم نعم ما هو الموت. فبي الموت الموت في كأني أموت نعم لا لا, لا لست فبي الموت يعني كأن الموت بي نزل بي الموت نعم فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم هذه الآية فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم المقصود ببركة هنا بركة الفعل وليس بركة الذات نعم وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر بل أباحت يوما عند المرض وعند فقد الماء توسيعا عليكم ورحمة بكم وجعله في حق من شرع في حق من شرع الله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض بعضه في نسخة الله كما قرأت خالصا هو خطأ وفي مصره وجعله في حق منشور عليه نعم يقوم مقام الماء نعم وجعله في حق منشور عليه يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير وقوله طيب لعلنا نقف عند قوله تعالى ولكن يريد طهرك وفق الله ليكم من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول هل يجب علينا أن نقول بسم الله في المرحاض حين الوضوء حين نفعل الوضوء الحديث لو صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا كان المرحاض لأننا ابتلينا في هذا الزمان بجعل الحمامات مكان قضاء الحاجة وهذا لم يكن معروفا عند العرب لكن الآن ابتلينا بسبب ضيق البيوت بأن الحمام الذي يغتسل فيه يكون داخل أو هو مكان قضاء الحاجة فإذا استطاع الإنسان أن يزيل النجاسة أن يسحب السفون أو ما شبه ذلك فيرى بعض علمائنا ومشيخنا أنه لا مانع أن يسمي داخل هذا الحمام لأنه نظيف إذا سحب النجاسة بالماء يكون نظيفا فلا مانع أن يسمى والأحوط أن يسمي خارج الحمام لكن عند الاغتسال يحتاج الوضوء يحتاج التسمية فيزيل النجاسة من المكان ويسمي الله سبحانه وتعالى نعم نعم اذا إذا اجتمعوا في حديث فمن صنعته إدي ابن حبان ليس الألبان ابن حبان نعم من صنعته إدي اذا اجتمع الثلاثة في هذا الحديث كان أنه مكذوب على الرسول ليس حديث من هل يجوز أن نفتح الفاء؟ نفتح الماء ونغلقه لكل درجات الوضوء نعم لا مانحة مثلا يغلق الصنبول إذا غسل يده وانتهى وغسل وجهه أو غسل مسح رأسه وسوف يأخذ وقتا في رفع رجليه لا ماء لكن ليس معناه أن كل ما يعمل يغسل وثم يشاء المقصود كله عدم الإسراف في الماء المهم أنك لا تسرف في الماء نعم فقط. وسبحان الله. لا, لا تصلّي عن باقي الشرق باقي الشرق مادة ثلاث دقائق فقط. متذكروا. نعم. تنازع العلماء في صحة هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك في الوضوء والأظهر أنه ضعيف. ثابت. حديث عمر عند مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسول حديث الترمذي وإسناده حسن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطاهرين أما سبحانك اللهم وبحمدك فالأكثر من العلم على أنه ضعيف على أنه ضعيف حتى حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك في كفارة المجلس فيه ضعف أيضا كما سيأتي سيأتي معنا في الدرس أن فيه ضعف أيضا وبعض العلماء يثبته والذي يثبت عند هذا الحديث يقول به لا. لكن الصحيح الثابت حديث عمر عند مسلم أشهر ولا إليه الله وحديث وزيادة الله مجعن من التوابين عند التوابين حسنا نعم نعم نعم الدليل آية في سورة مريم بالسماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِر لعبادته هل تعلم له سمية رب السماوات والأرض بينهما توحيد ربّية فاعبده واصطبِر لعبادته الإلهية والعبادة هل تعلم له سمية توحيد هذا معروف عند العلماء باستقراء النصوص ومن الجهل إنكار ذلك كما فعل حسن الثقاف المبتدع الضال سب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي هذا تثليثك وتثليث النصارى هذا من جهلي وقبائعي وحتى لو أن العلماء اجتهدوا واستخرجوا هذا بعد عصر السلف فكم ترك السابق كم ترك, كم ترك من أشياء اجتهد فيها العلماء باب الاجتهاد لا يغلق من الخطأ أن يقال أن باب الاجتهاد أغلق بعض الصحابة أو بعض التابعين هذا الضلال تنزل نوازب المسلمين المظاهرات هذه لم تكن معروفة عند السلف لابد أن يفتي فيها العلماء وإن كان أصولها مسائل الخروج لها أصول لكن نوازل تأتي طفل الأنابيب السلف كان يعرف طفل الأنابيب ها؟ لا يعرفوا طفل الأنابيب يعني في العلماء سقاط الجنين إذا نزل مشوها وهكذا مسائل محدثة تحتاج إلى اجتهاد من العلماء وإلى نظر في الأدلة ونلعى القواعد الألمية نعم <تصفيق> على قول والبسملة تنازع العلماء في حكمها قبل الوضوء قيل الجمهور يقول ان هي سنة وعند بعض الحنابلة انها واجبة مع الذكر اذا تذكر يجب عليه حيث انه لو تركها لا يصح وضوء أما إذا تذكر بعد الوضوء فإنه لا يُسَبِّح، لأنها سنة فات محلها بسم الله، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ويقول بسم الله السنة بسم الله إذا نسي وتذكر بعد الوضوء لا يقولها، وإذا تذكر في أثناء الوضوء هل يقول بسم الله في أوله وفي آخره لا، لأنه لم يرد في هذا، بخلاف الطعام والشراب. إذا يتذكر يقول بسم الله في أوله وفي آخره أن هذا جاء فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكتفى بما جاء به النص نعم لا نافية ولو ظل نافية نعم لا ما في شيء اسمه قول بالنفس اللي عند اللي عنده إلا عند الأشعر يقول باللسان يقول باللسان نعم إذا أزلت النجاة سهلا بس كما قال الشيخ الفوزان نعم ليس واجبا سنة لأنه سبب دخول الجنة لما كان لبلال دلني على أرجع عمل عملته أنه سمع دفنا عليه وخشخشدا عليه في الجنة قال ما توضعته إلا صليت ركعتين نعم وبعض أهل الضلال البنة ما اسمه أخو حسن البنة ها جمال البنة الضال المنحرف يقول بأن وغيره من هؤلاء الضلال الإخوان قل هذا على جواز البدع الابتدع في الدين ولا يلزم الوقوف عند النص، لأن بالفعل هذا بالنفس. ثم بعد ذلك أقره الرسول. أقول هذا من جهلك وغبائك. وهذا الجمال الذي لا جمال فيه، أقول نشر الدخال لا يختصر. سبحان الله. هذا ينبغي على أول هذا يحتاج إلى أن يجلد في ميدان عام يؤدب. مات. صلى الله عليه وسلم ف. هذا ظلم بعيد يا إلهي، والشرب الدخال لا يفتر الصائم، والعياذ بالله وأصل الصلاة مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخره على الأصل، لا أنبلال المبتدع، فالصلاة جائزة في أي وقت إلا الأوقات التي يمنع فيها الصلاة. ما. ما معنى أنه يقول بقلبه لا لا أعلم هذا إلا عند الأشعار قول الكلام في النفس الكلام في النفس هذا قول الأشعار لعله مر علينا أيضا أنه يمر الكلام على على قلبه يمره على قلبه لكن كيف يمره على قلبه كيف يعني افعل هكذا تكلم في نفسك كذب نفسك نعم نعم نعم الكعب المؤخرة وخرة القدم مؤخر القدم أو العقب. نعم. أليه؟ ال نعم. الكعبان عظمة النتيجة تفصل القدم عن الساق. هذا سهل. خطأ سهل هذا السهل. نعم دول طيب وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم